وَإِذْ قُلْنَا دَخَلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شَئْتُمْ رَغَدًا وَدَخَلُوا الْبَابَ سُجَّدًا لَقُولُ حِطَةٍ نَعْتِر لَكُمْ خَطَايَكُمْ فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 واشربوا من رسق الله ولا تعفوا في الأرض مستدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقسائها وعدتها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْثُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلك بما عصر وكانوا يعتدون